فَمَا نِبْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْ بْرَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ لَلَّذِي بِبَكَّ تَمْبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ